117. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 118. وأما من إِلَّا صَارِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا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 117. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 118. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالا فخوحت 118. إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 119. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا